بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه باحسان الى يوم الدين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لاحد فيه شيئا وان يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل ايها الاخوه إخلاص العمل أمر يفتضح تماما بمجرد أن يقوم الناس لرب العالمين لأنني أخشى ما اخشاه أن من يسمع كلامي هذا يتصور أنه يسمع كلاما عن ناس آخرين إنما أدعو نفسي وأدعوكم أن يتصور كل واحد منا نفسه في داخل الموقف الذي يسمع عنه أن تتصور يوم النفخة يوم تبعثر القبور يوم يخرج الناس من القبور أنك واحد من هؤلاء الذين سيخرجون من هذه القبور يعاينون تصدع الكون تشقق السماء تبعثر النجوم يفاجؤون بمن يفرون منهم يفاجؤون بالوحوش حولهم يفاجأون يعني انظر إلى نفسك في هذه الساعة ليه لكي تجهز لنفسك لأن هناك من ينقذهم الله من هذه الورطة انقاذا كاملا كأنهم لا يعيشون فيها كأنهم غير موجودين فيها من هم هؤلاء الناس صنفين من الناس الصنف الأول صنف يعرف ما هو الخوف من الله في الدنيا فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن امنني في الدنيا اللي مش حاسس بمشكلة إذا يقع في المعاصي اخفته يوم القيامة لذلك معرفة كيف نخاف الله رب العالمين أنك عرفت أن الله تعالى ينظر إليك ومع ذلك لا تهتم الله ينظر الي طب زي بعضه ولكنه يظل مستمرا في ارتكاب معصيه يعني المسلم الذي يشرب خمر هل هو مدرك لأن الله ينظر إليه؟ إذا كان مدركا لهذا شايف إيه؟ مش مهم ربنا ده؟ مش مهم هاف برضو هفضل أغلط لذلك كان حقا أن يكون هذا اليوم كما قال الله تعالى يوم الفزع الأكبر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الله تعالى يتكلم عن قلوبهم ويقول وأفئدتهم هواء القلب يبقى عامل زي الهوى ما مش قادر حتى يخاف ولا يأمل من شدة الكارثة التي يشعر بها فيأتي المسلم يوم القيامة لأنه كان يخاف الله إني أخاف الله رب العالمين والله أنا تذكرت الآن سيدنا يوسف سيدنا يوسف كان في بيت فيه امراه ذات سلطة ملكة مديرة رئيسة وذات جمال وافر وذات مال وافر وعرضت نفسها عليه فالذي قاله قال إني أخاف الله إني أخاف الله اغتاضت المرأة ما تحملتش أنا أعرض عليك نفسي وأنا وأنا وأنا وتفعل هذا فضربته لكن هذا الذي خاف الله يوم القيامة هو نفسه الذي يؤمنه الله تعالى يوم القيامة لأنه خاف الله هنا فالله يجازيه وعايزه يقول تعرف حاجة أن العمل الصالح فعلا في الدنيا هو الذي يدخر ليوم القيامة لكي ينقذك الله تعالى به يقول الله تعالى وهذا هو الصنف الثاني من أصناف الآمنين يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون اللي يأتي بأعمال صالح العمق لذلك يا إخوة حاولوا تبحثوا عن أي عمل صالح حتى اللي شايف أن عنده مشكلة في اجتناب بعض المعاصي في التقصير في بعض العبادات ابحث عن عمل صالح وعمله أسلك إلى الله توجه إلى الله في أي عمل صالح لأن الأعمال الصالحة الله تعالى يربيها لصاحبها يعني مش أنت متصور أن العمل الصالح تتصدق الآن بقرش يفضل يوم القيامة لا قرش لا إن الله تعالى يربيه حتى يبلغ شيئا كثيرا يقول الله تبارك وتعالى أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يربي لأحدكم صدقته حتى تصير يوم القيامة كجبل أحد ولذلك أي عمل صالح صغير ما تحت تحتقروش ده قد يكون العمل القليل جدا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بنصف بلحة ولو بشق تمر أي شيء من الأحاديث الرائعة أن امرأة دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها ومسكة في ايديها بنتين قالت لها يا ام المؤمنين الطعمين احنا جعانين السيدة عائشة بحثت عندها لم تجد الا ثلاثة تمرات. فقالت لها طب تفضلي فالمرأة اخذت الثلاثة تمرات اعطت تمرة لابنتها بنتها هذه وتمرة اخرى لابنتها هذه وبدأت تأكل التمرة الثالثة انا عايز اقول لك شوف بساطة الموضوع لانه أصله على فكرة يا إخوة نقطة مهمة في ناس كتير مننا عايشين حتى ما بيدوروش على عمل صالح يعملوه هو مش فاضي هو عنده أهداف تاني هو عايز يتجوز يتدور على المهر عايز يشوف شئ عايز يلاقي وظيفة مستقرة عايز شيء يعني عايز يمشي أموره فمش فاضي قوي كده فما بيفكرش ذهنه ليس فيه ابتغاء العمل الصالح اصلا فماذا تكون النتيجة المرأة المرأة ادت بنتها دي بلحة وبنتها دي بلحة ثم بدات تأكل البلحة الثالثة بمجرد أن بدأت تأكل البلحة الثالثة بنتينها كانوا التهموا البلحتين الاولانيين فبدلا من ان تأكل التمرة وهي جائعة شقت التمرة الثالثه نصفين أعطت نصفها لبنتها ونصفها لبنتها تبدل ولدها شيء طبيعي بتحبهم إنما, إنما تعجبت السيدة عائشة فقالت للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت المرأة أعطت ثلاث تمرات فأعطت لكل ابنة من ابنتيها تمرة ثم أرادت أن تأكل التمرة الثالثة فلما وجدتهما جائعتين قسمتهما قسمتها بينهما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعلميها أن الله تعالى قد غفر لها ذنوبها برحمتها لابنتيها طب دي بنتها شيء طبيعي أن تحبها لكن أنا عايز أقول لكم يا إخواني إياكم أن تحقروا من العمل الصالح شيئا أنا عارف ان في أحيانا بعض شباب يعد عشر أو عشر وعشرين سنة من حياته مجرد مبدأ أنه يبحث عن عمل صالح يفعله لا يفعله مع أن هذا الكلام موجود كله هو الذي ينقذ من كربات يوم القيامة كما قلت لكم يقول الله تعالى ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون أنا يصعب علي المؤمنون يصعب عليك أوي الفزع الموجود في الآخرة ده كله وفي النبيين وفي الصالحين وفي الصدقين لا ما, تقلقش ما تزعلش عليهم هؤلاء الله تعالى يرسل لهم رحمات خاصة بهم لدرجة أنه في هذا الوقت لا يشعرون بأي كرب من هذا الكرب الذي يدور حولهم وإنما كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقضون الآخرة كما لو كانت مدة صلاة مكتوبة خمس دقائق يقعدين على كثبان من المسك يتسامرون لأنهم كانوا يوما في الدنيا كانوا يخشون الله رب العالمين ولذلك عندما يتم الحشر ويتم اجتماع الناس في الموقف يبدأ و... تبدأ واقعة عجيبة جدا وهي أن الله تعالى يأمر الملائكة أن يأتوا صفوفا صفوفا فيأتي ملائكة السماء الأولى ويحيطون بالخلق جميعا الخلق منذ خلقهم الله إلى أن قامت الساعة فإذا بملائكة السماء الأولى عشرة أضعاف الخلق عددا ثم بعد أن يتم, يتم الإحاطة الكاملة زي السور زي السياج يأمر ملائكة السماء الثانية أن تنزل فينزلون فإذا بهم ويحيطون بملائكة السماء الأولى في صف ثاني فإذا بملائكة السماء الثانية عشرة أضعاف عدد ملائكة السماء الأولى ثم يأمر ملائكة السماء الثالثة أن تنزل وأن تحيط وأنا عايز أقدم لكم شكل الملك إيه لحسن أنتم فاهمين أنهم ملائكة اللي بيطلعوا في التلفزيون اللي عندهم جناح كده ويجروا يرفرفوا حولي الناس الملائكة منهم من إذا وضع قدميه على الأرض فإن رأسه تكون أطول من السماء رأس تخبط في السماء لا يسعه الفجوة بين الأرض والسماء ومنهم من له سبعمائة جناح وستمائة جناح وعشرات الآلاف من الأجنحة ومنهم من يسد الأفق سيدنا جبريل لما رسول عليه الصلاة والسلام رأى رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض فسقط النبي مغشيا عليه من شكل الملك ووجده يسد الأفق بهيئته فالملائكة الجبال بجوار الملائكة الجبال الضخمة الرواسي الهملاية الجبال الأضخم الجبال جنب الملائكة ده في ملك اسمه ملك الجبال بيلعب بهم كده يطبق له اطبق عليهم الجبلين يعمل كده فالملائكة خلق عظيم من خلق الله فتجد أن ملائكة السماء الأولى الثانية الثالثة الرابع حتى السابعة يحيطون بالخلائق والخلائق في وسط هذا الجو يشعرون بهذا الحصار ولذلك يقول الله تعالى وهو يربط بين فزع البعث وبين هذه الإحاطة يقول وإذ فزع فلا فوت ما فيش واحد هيفوت ما فيش واحد هيعدي، ما فيش ولذلك يصرخ الانسان ويقول اين المفر لكل شيء في الحياة معايير ان السائرة الطريق يحتاج دائما الى دليل الى معايير يسير وفق مقاييسها فما هي معايير المؤمن ومقاييسه ان يتفهم ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اهميه تلك المعايير في حياته فما اصابنا مما اصابنا الا لبعدنا عن تحقيق هذه المعايير وتوثيق هذه المقاييس أخلاقنا في الميزان فبد أن تكون للأخلاق أيضا معايير ثابتة وسنة برنامج جديد للدكتور عمر عبد الكافي يأتيكم فقط وحصريا على الرسالة أقول لك في آخر يحشر عشان تدرك معنى الحشر حشر الشياطين يعني ليس الوحوش فقط ليس الظالمين والكفار فقط لا تشعر بانصداع الكون فقط ترى أن إبليس وجنده والشياطين محشورون مع الإنسان في هذا اليوم العظيم لذلك إذا اجتمع الناس في يوم الحشر بهذه الصورة كما قلت وقد عينوا كل شيء هنا كنوع من العذاب الأشد يطفئ الله سمعهم وأبصارهم ويوقف ألسنتهم يقول تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا هنا إخوة تقوم فكرة العدالة المحاكاة على فكرة انت اللي بتختار انت الذي تختار ما يحدث لك في الاخره انت حر انت عندك الدنيا فرصتك في الدنيا كان لما توجه اليهم الدعوه يجيبوا جاكته البدله ويحطوها فوق دماغهم ويخبوا عينيهم ويحطوا صوابعهم في ودنهم استغشوا ثيابهم وضعوا أصابعهم في آذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا خلاص انت اخترت تبقى أعمى اخترت تبقى أبكم اخترت تبقى تبقى صم فالله تعالى يجعلهم يوم القيامة عميا وبكما وصما اخترت أن تنقلب على وجهك مش الآية في سورة الحج تقولها كذا وإن أصابته فتنة قالب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إنت انقلبت على وجهك فخسرت الدنيا والآخرة عند أول اختبار فتنة يعني اختبار فتنة وابتلاء معناها اختبار دايما لما تسمع فتنة وابتلاء كده فمن الناس كذا كذا كذا وإن أصابته فتنة قالب على وجهه خسر الدنيا والآخرة هو انقلب على وجهه فيأتي يوم القيامة يحشر على وجه المحاكاة يوم الدين المحاكاة يوم الدين عدالة سنة سنة دائمة وعدالة دائمة أنت الذي اخترت وكذلك بالنسبة للمسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام من صام يوما في سبيل الله يعني الله تعالى يجعل له من عطش يوم القيامة مخرج من سقى الحجيج حتى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام يجعل الله له ريا يوم القيام إذا من قدم عملا يجد به يوم القيامة ومن رفض أن يقدم عملا أو انقلب على وجهه فإن الله تعالى لا يعطيه يوم القيامة أجره بل يريه سوء عمله يوم القيامة عشان كده المحاكاة في الجزاء الأخراوي إن الذي يحدث للناس يوم القيامة هو ما كانوا يقدمون في الدنيا شيء عدالة عدالة بالغة عدالة بالغة فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا استحبوا العمى على الهدى نحشره يوم القيامة أعمى اختار أن يجعلوا يز... أصابعهم في آذانهم يحشرهم الله صما وبكما وعميا هو وما يريد لذلك إذا حشر الناس بهذه الصورة يوم القيامة عاينوا حقيقة المصيبة أنه قد قامت الساعة وأنهم وجدوا يوم الحشر وتجد ال... الوجوبة مش كنت بكلمكم في اللقاء الماضي عن وجوههم تجد أن الوجوه ذليلة يقول تعالى وترهقهم ذلة تحس بالذلة بالذل فتراهم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف من طرف خفي تجد أنهم الواحد منهم يشعر بأنه لا يستطيع أن يتكلم وفجأة فجأة تجد أن الموقف كله بدأ يستقبل حالة الصمت الكامل يقول تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة ثم من شدة الخوف الأنبياء الأنبياء دعواهم يومئذ كلامهم ربي سلم سلم يا رب سلم وطف الأنبياء فما وعشان تعرف مدى الخوف المو يقول الله تعالى وإذا الموؤودة سئلت طب إذا الموؤودة الموؤودة اللي خناؤوها حطوها في التراب ودفنوها وهي حية لما تسأل اموال الوائد اللي وادها هيحصل مع ايه فتبدأ تنخلع قلوب الناس لهذا الحشر الذي تم وبعد شوية يا اخوة سترون ان هذا كله سيستمر عند الخلائق دي فترة عجيبة جدا فترة عجيبة جدا ان يستمر هذا عند الخلائق لمئات السنين يفضلوا متسابين في الموقف منسيين في الوضع ده مئة سنة مئتين سنة تلتميت سنة ربعميت سنة خمسمائة سنة مئات السنين مفيش أي إجراء لا إجراء لا يتعرض لهم أحد لا يسألهم أحد ما تركون هكذا وتبدأ أحوال تتتوالى عليهم مرحلة الظلمة الله كانت الدنيا منوارة وكنا شايفين لا تبدأ الظلمة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ثم تأتي مرحلة ثانية مرحلة الوقوع تحت الأقدام هم عمي وأبوكم وصم والدنيا مظلمة ويقعون تحت الأقدام طب من اللي ماشي فؤية فيل أسد بني آدم شيطان لا أعرف يقعون تحت الأقدام وتدن الشمس تقترب جدا شيئا فشيئا فشيئا فشيئا من رؤوس الخلائق حتى تقترب من رؤوسهم بل إن بعضهم إذا مد يده لادرك قرص الشمس فتظل تدن منهم فيخرج من الجسد كل حبة عرق كل حبة ماء موجودة فيه يخرج من الجسد كل حبة ماء موجودة فيه ويغرق الناس في هذا العرق حتى إن بعضهم يبلغ به العرق إلى حقويه ويكاد يغرق يلجمه العرق الجاما منهم من يصل إلى الكتفين والحنجرة ومنهم من يلجمه الجمن يكاد يغرق فيه ويشتد العطش بشدة على البشر يبقى ظلمة حر اقتراب الشمس نزول العرق حالة من الكرب الشديد ليه ده كله نفس المبدا اللي حكيته لكم انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده انتوا انتم نسيتم الله نسوا الله فنسيهم يا اخوه هو ربنا بينسى ربنا بينسى لا الله لا ينسى ولكنه كما قلت لكم محاكاه يقول لهم تعالوا اتفرجوا كده احنا ممكن ننساكم قد ايه نسوا الله فنسيهم بقول لك خمسمائة سنة متسابين ويصرخوا حتى إنهم ليتمنون أن يصرفوا ولو إلى النار من شدة شمس موجودة في دماغه عرق يلجمه فيتمنى أن يصرف ولو إلى النار ويجري وسط الأنبياء بقى يقول له يا عمي يا, يا, يا إبراهيم يا موسى يا نوح ألا ترون ما نزل بنا اشفعوا لنا انتوا فاهمين اشفعوا لنا نخش الجنة لا اشفعوا لنا بس الحساب يبدأ حد يسأل فينا حد يسألنا كل ده ليه لانه ناس الله فكر انت في نفسك كده الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات من سنتين افتكرت ربنا كم مرة قمت توضيت وصليت قمت توضيت وصليت مسكت المصحف كم مرة افتكرت ربنا انت ناسي انت في حالة غفلة كاملة الله تعالى يذيقك بدواك النسيان اللي انت كنت فيه ده بتشوفه يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم نسوا الله فنسيهم واللي محشورين وجوههم مسودة وأجسامهم مزرقة تحي يحشر مجرمين زرقا واللي محشورين ومحشورين ومحشورين تلاقيهم بيتطوحوا زي الايه زي السكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ليه لان دول كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعة يبقى احنا يا اخوه احنا اللي عملنا في نفسنا كده إحنا اللي نسينا مدة طويلة فربنا بيورينا اللي احنا عملناه أننا نسينا لكل هذا الوقت لذلك التذكر ده ذكر الله عز وجل أن تذكر الله عز وجل ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل ذكر الله كرجل خرج فارا من عدوه فخرج عدوه في أثره سراعا يطلبونه عايزين يقبضوا عليه فاحتمى منهم في حصن حصين فهم لا يصلون إليه فذلك ذكر الله تذكر الله سبحانه وتعالى وتلتزم بطاعة الله سبحانه وفجأة تقع واقعة ضخمة وهي خلاص بيالجوء الأنبياء ليبدأ الحساب تبدأ واقعة فضيعة وهي مجيء الله رب العالمين مجيء الله رب العالمين ربنا تركهم مئات السنين نسوا الله فنسيهم والآن بدأت الرغبة في بدء الحساب بتوسيط الأنبياء وبشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ورفض الأنبياء أن يشفعوا وا وا وا وا ويأتي الله رب العالمين يأتي لتبدأ مرحلة الحساب فإذا جاء الله تعالى أخذت الرجفة والرهبة والجلال جمهور الناس جميعا إلا من شاء الله يقول الله تبارك تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى لذلك مجيء الله يجعل الناس في حالة ربما نصفها في اللقاء القادم فقد نفذ الوقت ولكن أرجو فقط أن نعلم أن ما سيشاهده الناس في هذا الموقف هم هو, ما هو ما يختارونه الآن لأنفسهم بأنفسهم لذلك بالله أيها الاخوه صلوا صلوا لا تتركوا أي صلاة اذكروا الله اعدوا الأعمال الصالحة ليوم القيامة لا تنسوا الله لا تنسوا الله لا تجعلوا شيئا في نفوسكم أكبر من الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته